ما أحسن اللقاء مع رسول الله ومع آل بيت رسول الله ونحن في لقائنا هذا نتكلم عن واحدة من بقايا آل بيت رسول الله لأننا نتكلم في برنامجنا برنامج نساء بيت النبوة هذه بقية أهل النبي إنها بركة بنت ثعلبة ابن عمرو الحبشية طم أيمن البركة واليمن الحنان والعطف الرقة والرأفة والرحمة أم أيمن التي عاشت مع رسول الله جميع مراحل حياته عاشت مع النبي جنينا في بطن أمه وعاشت معه مولودا رضيعا في حضن أمه ثم عاشت معه صغيرا يرعى الغنم في جوار جده ثم عاشت معه فتن في بيت عمه ثم عاشت معه شابا بطلا أمينا صادقا وفيا عدلا رحيما ما أساء إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاشت معه زوجا في بيت أم المؤمنين خديدة ثم انتقلت مع النبي في كل مراحل حياته كانت تحزن لحزنه وترضى لرضاه